إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا سعيا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 واللهَّهُ يُضاعفُ لِمَ يَشَاء وَلَّهُ وَاسِعٌ عَب الذيَّذينَ يُ فِ قُونَ أَمولَهُم فِي سَبيلِ اللهِ فُمَّ لا يُتْ ثَُّ لاَا يُتْ بِعرونَمَا أَم فَقُمَن النَّوْ وَلَا أَذَلَّهُم أَجرُهُم بِ دَ رَبِّهِب وَل خَو لَهُم أَجرهُم إِذ دَ وَلَا خَووفُ عَلَيهِم ولا هم قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَرْفَرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ